что سبحان الله تعالى to yeah. you وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخير Love سبحان الله لفضيله الدكتور قُمِ الليلَ سرمداً إلى يوم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم الْقِيَامَةِ إِن يوم نَوْمٌ عَلَيْكُمْ مؤمن الله على النبي رَسَمَ دَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِن جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَسَبِّحْ ومن رحمتي جعل لكم الليل والنذار لتسكنوا في ذي ولتبتغوا من فضله ولا ويوم يناديهم فيقول أين شركاه وظل عنهم ما كانوا يفترون بغى عليهم إِلَيْهِمْ من مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا لتنوء تُنْزَعُ بِالْوُتُّ قُلْ <تشفية> <تصفيق> إذ قال له قول أحب الفرحين <تصفيق> وابتغ فيما اتيك الله الدار الآخرة ولا فس نصيبك من الدنيا وأحسن كما ولا تبغي الفساد في الأرض <تصفيق> إن الله لا يحب من قبل ذي من القرون منه أشد منه قوة وأكثر ولا يسأل عن ذنوبهم يرمون قال إنما أتيته على علم عندي أعلم يعلم أن الله قد أذلك من قبله من القرون منه وأشد منه قوة وأكثر جمعا I right. love يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي إنه لذو حظ قال الذين أوتوا العلم وي لكم فأقسفنا به وبداره الأرض في اسي جن من دون الله وما كان من المنتصرين وان قال الذين يؤتون العلم ويلكم ثواب الله خير لمن I كان من المنتصرين. Loan لولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير I'm uh -huh. قل ربي أعلم من Yes, and <laughs>